أعوذ بالله السلام عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على شرق الخلق الله سيدنا محمد وعلى أعلي وصحبه ومن ولا كما أما بعد كنا بدأنا في الجزئية الأولى من جزئية الإيمان بالله عز تحرير معتقد الإنسان تجاه قضية أن يؤمن بالله فقلنا فيها الإيمان بوجود العز وجل. ولو تفكروا في المرأة الماضية قلت أنه الإمام بالله عزوجل يعني, وجل يعني يحتاج الإنسان أن يوصله ويعني يخاطب ذي هم يمسرون هذه القضية إنما كثير من من الناس القضية دي مش مش محلل تلات عندهم إنما قضية وصف الإله إيمان بالإله أسماء الإله ماذا يريد الإله ماذا يأمر الإله بتبقى محلل المغالفة والمغايرة إنما في الغالب الأعم يؤمنون لأن هناك إله لكن احنا برضو على ال... من باب تحرير المعلومة وإتمامها الجزء الاولاني منها في قبيلة ايمانك بالله عز وجل ان تؤمن أولا انه موجود سبحانه وتعالى والامان بوجود الله عز وجل دعو اربعة أدل. ادلة هذه بنرتبها بناء على المخاطر زي ما قلت المرة فات الانسان اللي مسلم بالشرع بنقدم دليل الشرع رقم واحد لانه هو من حيث الحجة اعلى واقصر اللي هو لسه بقى ما تسلمش بالشرع اصلا ده مثلا بتخاطب انسان مشرك او ملحد او مشابه اول ما بتخاطبه بتخاطبه بادلة اخرى فيبقى مثلا في مقدمته دليل العقل او, أو دليل الحسة او مشابه احنا كنا قلنا في المرة الماضية اول دليل اللي هو دليل الفطرة السليمة قلنا دليل الفطرة السليمة اللي هو ان الانسان بيولد على هذه الفطرة يولد على فطرة أنه يأله ربه أن له إله وهذا ميل فطري وقلبي وطبيعي في قلب الإنسان يحتاج ويعود إلى أن يتأله يكون له إله يصرف له العبادة يصرف له الدعاء يصرف إليه التوكل يطلب منه المساعدة هذا ميل فطري في كل الناس قلت هل الجزء في الميل يعني؟ يعني للأسف الشديد الناس ما بتدرك هالشي لأن الناس ما تفكرش في الموضوع اللي يكون كبير خلاص وانتهت المرحلة دي وصلنا تقريبا ففي معظم الصغار حتى في معظم الصغار تجدي في تلويس وفي تشغيب على سطر ال ال بكمية الفساد اللي بيدخل في التعليم والكارتون والإعلام و... فبيعمل إفساد حتى للفترة الصغيرة. بس هذا لا ينافي أنه هو أصل ولادته كانت على هذه الفترة الموحدة الحنيفية فده اللي احنا قلناه في المرة الماضية اللي هو دليل الفترة الدليل التاني من خطة تطيب الكتاب و... وفي نفس الوقت ممكن يبقى الدليل أولاني عند من يعني يمبهرونا بالعاخ هو النظر عقليا الى قرية هل يمكن ان يكون كل هذا الكون ليس له اله موجد هل, هل العقل الصحيح الناضق المتامل المتدبر ينكر وجود الاله ولا فكرة انكر وجود الاله تصطدم مع العقل اساسا تساوي تخلف وغباء واصطدام الحقائق أي إنسان يتفكر هيعرف انه لا يمكن مثل هذا الكون المتقن مثل هذا الكون البديع اللي كل حاجة فيها لا مقياس بيشاور بالثانية بالنانو لا يمكن ان يوجد تلقائيا او أو بالصدفة بيقولوا أو ماشاء العقلية أدلة كثيرة جدا جدا منها ما ذكرها القرآن وانا لما هقول الدليل العقل هنا واستخدم النص القرآني مش هدف النص القراني بقدر ما هدفي ما يثيره النص القرآني من مخاطبة للعقل لأنه انا لو قلت لي الدليل العقلي والدليل الصوره انقول لك ما هي شيء يقولي من دون خالقون يقول لي انا مش من القرآن لا انا مش قضيتي القرآن انا قضيتي دلوقتي ان انا بتكلم انا في الدليل العقلي اني اخد اللثه العقلية التي لفتنا اليها القران القرآن بيقول لي اساله وقول هل انت اتخلقت من غير شيء ولا انت اللي خلقت نفسك في كلا الحالتين مش هيقدر يرد غير إني أقول لا لابد أن هناك خلق أو خلقت من غير شيء فكيف وجدت؟ إزاي وجدت أوجدت يعني كيف يخلق الإنسان غير شيء؟ إزاي الإنسان يخلق إنسان وبيهما تخلق بهيمة والطير يخلق طير؟ مش معقول؟ يكون كل درجة العدفية أو أو أو المصادفة زين بيقول وإيه المصادفة الدقيقة المنظمة العلري ولا انت اللي نفسك ولو خلقت نفسك كيف اوجدت نفسك وانت ازاي يعني انت اللي اوجدت نفسك قبل ما انت تتوجد او مش, مش نوع من انواع الخطاب العقلي للانسان عشان يفكر, يفكر, يفكر في خلقه يفكر, خلق يفكر, خلق يفكر, خلق يفكر في خلق في خلق الأرض في خلق نفسه في خلق يعني كل العوالم المشهودة اللي يستطيع ان هو يتاملها ويتدبارها يقول الشيخ العقل الصحيح قال الله تعالى ام خرقوا من غير شيء ام هم الخالقون فالعقل السليم من الشبهات والشهوات يقطع بان المخلوقات لابد لها من خالق لابد لها من خالق لانه لا يمكن ان يكون ذلك صدفة ولا يمكن أن توجد, ان توجد نفسها بنفسها فالعدم لا ينشئ وجودا فلابد من خالق موجود، وهو الله سبحانه وتعالى وان كان طريقة الاستدلال العقلاني سواء كانت طريقة تدبرية فلسفية او طريقة علمية مثلاً صبية او طريقة علمية رياضية او طريقة علمية فلكية اي ان كانت الطريقة للانسان ليتدبر فيها ويعمل فيها عقل ويصل الى هذه النتيجة انه من وجود الى يعني مثلا مثلا هو هنا ذكر طريقة تأملية تدبرية من عقل اشبه لطريقة مثلا المفكرين والادباء والفلسفة اللي هي كلمة قص ابن سعيدة هو رجل من الحنفاء في الجهين. قس <تصفيق> بنساعدة هذا واحد من خنفاء العرب كان موحدا في في, في الجاهلية في الخطة دي بيوضح انه العقل يقتضي هذا يقتضي ان في اله وانه اله واحد الحب مشهور موجودة في كتب العقيدة بطولها يعني هي هنا استقطع منها جزء صغير لكن هي موجودة أطول من هذا في كتب العقيدة الحب الرجاحة معرجة القول أو غيره يقول البعرة تدل على البعيد والأثر يدل على المسيح فجماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أفلا يدل ذلك على الصانع القبيث يعني بيقول بالعقل كذا الإنسان لو تأمن لما أبقى ماشي في الشارع ولا يعزكم الله أثار أثار روس مثلا لحصان او او, أو اعرف ان كان ماشي من هنا بقرة ايه يعني البعير بتاعها العقل البعر البعر اللي هي الـ الـ بتاع الحي الحيوان والبعير اللي هو الناقه والدبكه من فهي ماشية بتعمل الله وهي مشي كده في في الصحراء او في الارض وهي ماشية. كده، فانت لما تبص الاثر دي تعرف على طول ان كان فيه حيوان ماشي من هنا بدليل الاثر بتاعه ده ولو انت ماشي في الطين او في الصحراء والحد بيغرس رجله رجل بتعمل علامة يرفعها تعمل علامة ويغرزها تاني يحطها تعمل علامة فتلاقي اثار خطوات الانسان اللي ماشي علامتين قصود بعض علامتين ماشيين كده على طول الطريق ده اسمه الاثر اثر المسير يدل على ان هناك سائر صار على هذا الطريق. الأثر بيدله على المسير والبعر بيدله على البعيد. فيقول هذا ال الأثر بيدل على صاحبه طيب السماوات هذه العظيمة في البناء، سماوات ذات أمراض، وأرض ذات فيجاش. سماوات فيها ارتفاع، وفيها علو وفيها نزول وفيها كواكب، وفيها فووس، وفيها وفيها وفيها. وفيها. وأرض ذاته في جأش أرض سبحانه وتعالى عظيم لئا بالطرق والطوايع والجبال والصحراء والأنهار والأودية والأرزاق والخيرات كل هذا ألا يدل على الموجود له؟ يعني إذا كانت البعدة دلت على الموجود له هو البعيد والأثر بل على الموجود له وهو السائر فهل يمكن كل هذا الكون لا يدل على أن هناك خالق موجود لهذا الكون؟ أفلا تدل موات ذوات الابراج والارض ذوات الفجاج على أن الله عز وجل هو الصانع الخبير سأطبعا يدل وفي يعني في الكتب حتى ويستدل بها برد في كتب العقيدة لما الإنوية الشفية كان يتكلم مثلا عن النبات يأكلها مدودة القلب تخرجها حريض ويأكلها النحل فيخرجها في عسل ويأكلها كذا فيخرجها في ويأكلها البعير يخرجها بعر وسبحان الله بيعظم والمدخل واحد وربنا ذكر لنا في القرآن نهجب هذا كثير يعني مثلا الماء الماء الذي يسقي كل النباتات واحد فسبحان الله انت لو عندك مثلا حديقة او عندك بستان او مشابه ممكن تبقى زارع رمانجا ويجرا وشجرة خوخ وشجرة بارو وشجرة جافية وكل شجرة مع بعضه وانت بتمر تسقي كله بس سبحان الله الشجرة بتاعت الجاوية تيجي جافية بتاعت التفاح تيجي تفاح وبتاعت المانجا تيجي مانجا ما ما فيش شجرة تتنخفض مع الثانية لا سبحان ربي العظيم رب أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وفي في باب المناظرة برضه هي فيها علم مع مناظرة اللي هي القصة المشهورة اللي الناس كلها تعرفها اللي هي قصة الإمام عبد الحنيفة لما أراد أن يناظر بعض الملاحدة الذين يكونوا وجود الإله فألهم خلاص نلتقي عند دفة نهر الفرات ولا نهر دجلة في العراق نلتقي عند دفة النهر في المعاد الفلاني ونتقابل فنتظروا فلم يأتي فمرت ساعة وساعة فلم يأتي فقال الوصف مرحث عنه فعادوا البحر رجعوا المركب الثاني ورجعوا قابل يبحث عنه لحد ما لقوه فقال الوئدة انت بكتش لي لماذا تأخرت عنا فقال والله انا منشغل عنكم بامر عجيب رأيته وهو شيء عجيب جدا ما رأيت مثله قالوا كيف قال اتأربت ان اعبر النهر اليكم فلم اجد مركبة انا دا عبد عشنا النار عشان نتقابلك على ضفة النار الأخرى من أيجوار ملك. فثم وقفت راحظة فإذا بي أتفاجئ أن الأشجار تتقطع تتقطع تتقطع من تلقاء نفسها. ثم ترص بعضها إلى جوار بعضها البعض. ثم يمتد حبل لا أدري من أين أتى ويلف الخشب مع بعضه البعض. ثم تأتي المسامير فتربطها مع بعضها البعض. ثم وجدت شراعا مصب على السفينة. ثم أردت أن أركب السفينة فنشغلت. لهذا الامر بالتفكير فيه ولم استطع ان اقدم له فقالوا رحمك الله يا بهانسه يعني سلام العقل يعني اله ذهب عقله كيف ممكن ان تتكون مركب من غير مؤمن مو مو بتكوينه بالعاميه تهبل ولا ايه ده مجنون ازاي يعني ازاي الخشب يتلزق في بعضه والمسامير تتعلم اللي انا ده انت لازم زرعتها ضربت معك قال ده معناه ده لو اي واحد هيقول كده هيقول كده سهله لان هي ما تمشيش عقليا ما تمشيش بانت محتاج بان وديت للمستشفى والعاجة وبتهلوس ولا ايه فهو اخذ جوابهم جوابه عليهم من الفتاتهم قال سبحان الله لا تقنعون بان تكون مركب تقام من تلقاء نفسها ثم تدعون ان هذا الكون كله قام من تلقاء نفسه انت مش قادره تصدق ان في ناس بتعاملت من نفسها وعايز تقول لي من السماوات والاراضين والبحار والاشجار والانهار والقوانين القوانين التي اوجادها الله جل وجل في المخلوقات يعني مش خلقه بس اعطى كل شيء خلقه ثم هذا خلق وهذا ال ال الخبار الخضار شيء النبات الخضار يطلع لفوق والجذور تطلع على تنزل لتحت ليه مش العكس ليه الخضار ما ينزلش لتحت والجذور هي تطلع فوق من غير تغيير حتى يا شيخ مفيش كده كل حاجة لها قانونها ولها هدايتها الشمس تطلع من المشرق تنتهي في المغرب مش عارفه المياه تنزل من من الاعلى للادنى المياه تحقق الرواء وما شابه يعني مثل هذه الاشياء كانوا يستدلوا بيها في العلم الحديث احنا عندنا كنت قرأت القصة دي ان واحد من من العلماء الاجانب كان بيتابع النمو الطبيعي ل لل هو الالتقاء بين الزيجوت ال بين البويضة والحيوان المنوي تكوين الزيجوت ف يعني كانت نمو طبيعي يعني التكاثر الطبيعي الخلايا تتكاثر تتكاثر تتكاثر تتكاثر ثم أجد فجأة ال ال الكتلة الخلايا المكونة هذه بدأت تأمر فجأة فهو يعني أنا أذكر الكلمة كان الدكتور زغون النجار قالها على لسان ذلك العال لما هو شاف فجأة إنه طرأ شيئا في ال... في ال... في ال... في الزيوت المكون بصورة يعني كأنه انتفض كأنه حي كأنه بيدل كده كذا بيدق ف فقال هذا هو الاله يعني هذا فعله الإله هذا خارج قوانين الطبيعية أو خارج قوانين اللي احنا متعودين عليها. سبحان ربي العظيم من أكثر الأشياء بردو يجيب للإنسان حالا من الزهول اللي هو التفكر في فلك يعني تتفكر في ساحة السماوات وما فيها من مغرات وكواكب واجرام وكل هذا سبحان ربي العظيم وإنت تمدهر تقول يعني ما ينكي أن يكون مثل هذا الكون العظيم الواسع الكبير إلا وله إله إنجازة لأن أقول عظمته تتناسب مع عظمة أثره إذا كان أثره بالخلق والإيجاد كان بذكي هذه العظمة ما هو عظمة إيه سبحان الله العظيم فالدليل العقلي هذا يدل الإنسان على الله عز وجل وكان في بعض لو قلت بقى يعني في النت موجود لقطاع في بعض علماء الفلد يبكي من شدة التأثر بعظمة الموجد لهذا الإله وذي تجد كثير منهم لما كان في بداية شبابه ينوح مثلا اولادي يعود الى الدين هي الاشكاليه انه تبقى اي دله على الدين الصحيح يعود مثلا ان المصغنيه يبتدي يتخبط ثاني لان تعرض للعقل فتلاقيه رايح جاي كده عمل زي اللي رايح جاي كده الادي ايمانه الى الادي ايمانه ايه وباشه كده وطاق انما لو ربنا كرمه ودخل الى الاسلام بيستقر لان فضل الله الدين مش هكر فيش في تصادم مع العقل يعني لكن في العادة إذا اعتمد على عقله وحده لم يستطع أن يستقيم واقتنع تماما الاقتناع إنه إنه العقل بيقول إن فيه إله العالم نفسه بيقول كده بيقول إن فيه إله فمسألة إثبات الإله دي يعني أنا بقول إن هي مستقرة عند كثير من الناس لكن يحتاج الإنسان الذي عمل بذلك هذه الأدلة عند من ينكرها وهذا الذي ينكر يكون زي ما قلنا عدد قليل يعني ليس لتلك الكثرة وأنا من باب, باب شيء يذكر يعني أن مسألة تقولك ظاهرة الإلحاد وظاهرة انتشار الإلحاد بين الشباب وما شابه حق الله الإنسان لما يطلع على معظم الذين يتكلمون باسم الإلحاد هم في العادة ليسوا أفحد انا شفت بعض الناس هي القضية مش عندهم فكرة خالف انما القضية عندهم خواء عيني خواء من الحق فيدلس عليه بشبهة او شبهتين او اسكالية او اسكاليتين فيتشرب الشبهة لانه فاضي يعني ما عندوش اي اشغال مستق بعين حق او بعقيدة حق او فهم حق او ايمان حق فانه يتشرب الشبهة او الشبهتين فيبتدي يشكه ويتلخبط. كثير منهم برضه على الجانب الاخر ملوش اصلا في الفكر ولا فرق معاه فكر مش فكره, فكرة ان هو يتبع الإلحاد الاباحه بس يعني هو تحسن عن التفسخ والانحلال والاباحيه المطلقه والتفلت من كل القيود التشريعية اللي هي تبقى من خلال هذا الاله خاص قصدك من هذا الاله ده انما فكر الحادي كفكر هذا مش هو مش موجود موجود بس قليل قليل جدا يعني لو هي ترى الفكرة الحالية كفكرة في العادة مع الإسلام بيبقى في إشكالية ما بيعرفش يثبت هذا الفكرة الحالية لضعف حجتي في مقابل حجة الإسلام بينما يمكن مع درجات اللغة ممكن تجدي لانه هي بتصابن مع العقل فممكن تجد الفكرة الحالية موجود يعني في في زي أمريكا فرنسا إنجلترا ممكن تقابل إنسان لك أنا موحد يعني what's your religion, I have no religion. أنا موري ليش أنا ما ما ليش الدين انا مش مش ماليش اعمل دي الدين انما احنا الصن لازم جيل انت كتير كثير من الناس وكثير ناس عنده خلل عنده زلل عنده شبه عنده شهوه عنده لكن حته الانكار المطلق الاله هذه الصن لازم جيل يعني اس الله عز وجل ان يحمي بلاد المسلمين من كل مكموم وسوء وان يودنا وام تحبيب صلى الله عليه وسلم الى دينه ردا جميل عشان يقول يقول الشيخ أن الحس هذا الحس يعني العقل الفهم الإدراك التأمل التدبر بيدل على هذا أيا كان بعنه العلم اللي أنت بتتعلمه يعني عشان برضو الإنسان يعني يعني الإنسان لو درس الفلك بي بيظهر في الفلك دلالة على الله جل على لو درس الطب بيظهر بالدلالة على الله جل لو درس علم الأحياء بيظهر في علم الحيوان شرحه في ال في والبيولوجي وال... في العلوم وال ولا في ال... يعني في كثير من العلوم يعني يدل العلم على ان هناك خالق موجود لهذا الكون العظيم ولهذه القوانين العظيمة في الكيمياء التفاعلات الغريبة احنا بنعملها على انها يعني, يعني حساب على أنها ناشف. هي في الحقيقة بالذات الكيمياء الحيوية يعني عبارة عن كيمياء يحياها الإنسان ويحياها الحيوان تحياها الكائنات الحية يعني هذه أشياء حقيقية وقعية معيشة من الذي أنظر هذه القوانين وبهذه الدقة وزرة ال هنا تفرق عن ال OH هنا و.. والكربون هنا تاخد مش عارف ايه والكربون هنا تسيج ايه و... من الذي فعل كل هذا؟ بيحصل لك حاله من من الذهول حق الله في اشكاليه من عندنا انه احنا المسيطر على طرح الفكر في في المجال العقلاني هو القضيه الغربيه بالعلمانية اللي هي فصل الدين عن العلم ليه صداهم مع الدين المحرف فإحنا بننقل المسألة بنفس, بنفس الترجمة من بره هنا، فتجدي قلما تجدي إنسانا يتعلم علما يدله هذا العلم على سبحان الله لا إله إلا الله إلا إذا بحث هو عنها. يعني أنا أذكر مثلا كان فيه واحد من دكاترتنا الكبار في كلية كان بيعمل بعض الحلقات عن الاعجاز العلمي في القرآن وحلقات عن اعجاز المخلوقات التي اوجدها الله عز وجل والتدرك في في الاجنة والتدرك في الفيسيولوجي بباع الجسم ووظائف الاعضاء ومش اعرف ايه حاجات زي كده يعني فانا كنت احيانا اسمع له سبحان الله العظيم تسمعي بالعربي انا احنا بنسمع للمحاضرة ويقولها بالعربي تقولي سبحان الله سبحان الله قول ما الترجمية تلاقيها هو ده كل اللي انا خد في الكلية بس ما فيش ولا اوارة في الكلية حد يقال لي قولي سبحان الله يعني الاسف الشديد في في ارادة شريرة لفصل الانفعال ايماني عن العلم في ارادة شريرة انا اقول متعمدة متعمدة لفصل متعمدة من الروس وإلا اللي خلاص يعني تعودوا على كده وبينقولها زي ما تعلموه خلاص وانتهت القصة صلى الله المستعين لدرجة ان انا واحدة من الناس يعني مثلا شوفي في ميكروسكوب وبنشوف الخلايا ومش عارفه الكلام ده فلما مثلا تيجيي قاعده في المكان تقولي سبحان الله شفتي الخلايا تلاقي اللي حواليكي بيبصوا باستغراب يعني الناس يقولوا يدخلوا سبحان الله بالموضوع ده ده شغلنا يعني لا لا هي الحقيقه ان كل حاجة فيها سبحان الله فعلا لما تشوف منظر الخلايا تحت الميكروسكوب تنبهر هي دي اللي بتأذيني الفسفصه دي اللي تراب العين والقرضه دي هي دي اللي بتؤذيني يا سبحان الله. كل دي أعبادها كل دي تكسرها. كل أقصد حاجة ممكن تقتلها يعني أنت تحس أن العلم يدورتك على الله عز وجل بس لو أدخلت معه حضور القلب بالإيمان إنما هم استطاعوا أن هم يحلوا قلبنا يبقى في سريزر وإحنا بنتعلم يعني القلب مجمد ملوش علاقة بالموضوع تتعلم سمع كور يلا رجع في الورقة خلاص خلصت خدت الشهادة بالسلامة انطلق في الحياة ولا يمر العلم على قلبك وإلا لو مر على قلبك حصل انتفاع كبير جدا أين كانت دراستك إيه يعني أين كانت حتى بتوعي اللي هم التربية مثلا اللي بدرسوا نفسية الإنسان ونفسية الطالب والتواصل معاه تجي بالتعامل مع النفس البشرية ده عالم ثاني تاني روح. عالم تاني كبير جدا تحس ان انت يا سبحان ربي العظيم كيف حلقة هذه النفس المعقدة المكالكعة اللي هي عميخة و متقاطعة و يعني اي كان نوع العلم اللي انت تعلمتين لانه 90% منكم طبعا يبقوا جامعيات وخلصوا جمعة بس للأسف الشديد زي مولتها بكرة نفسي 90% دول, دول تقريبا هم نفسهم هم لا حد لهم لا يا إلا الله سبحان الله شفت الجمال اللي في هذه المعلومة العلمية كيف يدلوا على عزمة الرب شفت الاثر الرائع الإيماني لهذه المعلومة العلمية كيف يدلوا على إثبات وجود الرب وإثبات التوحيد برب كان قليل جدا يعني أنا أفضل مش مش هنكى بعض أسفتنا في كل الطب جمعة المنصورة حق الله كان ينوهون لهذا وينوهون به ويدلون عليه لكن حق اللهم يعني كالشعر الأبيض في الغرب زي ما بيقول. يعني حاجة نذرة حاجة نذرة بس موجودة من قالها لك نسف و موجودين بس قلة لذلك بذلك إن أنا و أنت و غيرنا ممن علم هذه المسألة يستخدم ما لديه من علم في تدعيم الإيمان في قلوب الناس في الدلالة على وجود العلم و جل إحنا مختلفين في علوم بتوع صيد بتوع أسنان بتوع طب بتوع هندسة بتوع علوم بأي قد يقدر يتفاعل مع العلم الذي تعلمه بطريقة سبحان الله لا إله إلا الله إنها تدل على الله ها؟ فهي مش نكتة دي حقيقة لا يبقى على الآن استفدت من من العلم النادي القراح اللي 90% مننا بتعلمه عشان يلق الشهادة على الحيطة ودوم. استفدت بقى كمان حاجة الاخرتي ويبقى فيه نوع من انواع المعيشة المشكلة عشان ليبقى مش هايز اخص بره الدرس واخش بمشارة التعليم لكن هي المشكلة طبعا انه يعني تريد مفيش تعليم بالمعنى اللي هو ان الانسان يحس ان هو منباهر بالعلم وبيتعمق فيه وبيدخل جواه وبيتفاعل معاه يعني هذا قليل يعني موجود بس قليل انما معظم التعلم عندنا مكسور في انك احفظ وروح سمع في الورقة وخرج من اللجنة وشمومة باسات الحاجة المهم ان انت تبقى يعني خدت الورقة طبعا هذا من من البشعة بمكان لانسان ببقى عمره فمدام احطوطين فيه يبقى نستفيد منه بقى يعني انا محتوطة في علم من هذا النوع يبقى هلا هل الا استفيد منه مش بس اخليه ان انا بحفظه وروح أبصقه في في الورقة عشان أخذش هذا كمان أتفاعل معاه إيمانيا ووجدانيا وأتفاعل معاه بصورة انتبه فيها لوجود الإله في في المسألة ووإنه الحاجات دي في في في في يد عظيمة مصنعة أوجدت ينبغي أن تعرف وتشكر فالشاهد إنه الدليل العقلي لإحنا في هذا الزمان من أسعد النسبه فالله يعني احنا كمسلمين لانه ديننا بفضل الله عز وجل دين صحيح وزي ما احنا قلنا لا يتعرض خط في الإسلام عقل صحيح مع نص صحيح صريح مفيش كده خالص دايما مترادفين ومترابطين مفيش بينهم اي تعارض بفضل الله عز وجل انت هتقدر تستمتع بأي علم من العلوم وتقدر تعبده بما ينفع دينك وبما ينفع عقيدتك وبما ينفع في زيادة دينك اي حاجة تفترض او تتوهم انها غلط ثق يقينا يقينا ان انت اللي فيها عندك خلق يعني كلكم تعرفوا المعلومة اللي يعني اظن كلكم تعرفوها اللي هي المعلومة بتاعت ان الكوفان المقال اذا ولغ الزباسين احدكم فليغمس آآ آآ يعني انه نفسه صار امر بهذا لانه لو الذبابه يعني ولغت في في الاناث فدخلها كلها جوه الاول بعدين شيلها وبعدين تشربها او ما تشربوهاش هو كده بقى صالح للشرب يعني هي تشرب ما تشربش براحتك بس ما ما تشيلهاش من علوش لا ارميها وشيلها انا قرأت لبعض المنتسبين الى العلم الشرعي، يمكن هذا يقول عيب ما تقولوش كده كففتونا فضحتونا القذرة دي يا عم الحديث صحيح قالك لا مش صحيح ولك حتى لو صحيح ويصلت عقله بقى وطولت لسانه وبذاته لحد ما طلعوا بعض الغربيين وقالك انه ان الزجابة على احدى جناحيها اداءوا وعلى الجناح الاخر الدواء فهي تتجنبه في إنزال الجناح الذي فيه ده قطعا نقدر نسميه انتجينز وانتبوديز او مثلا اورجزمات والانتيدوت بتاعها ايا كان لكن على على جناح اللي تنزل بيه الحاجة اللي بتسبب الداء والانتيدوت بتاعها او المضاد بتاعها او المعالج بتاعها موجود على على الجناح الجناح الاخر فانت لو غمست هذه بتلك يبقى انت هذا اعجاز, إعجاز بسبب مطلحة عصمة السنة ومصدقية السنة بالساة من جهة اخرى بيدلل على ان الاسلام عظيم ولا صدم مع العقل بل ينظهر العقل كل ما توسع واكتشف ينظهر بسبق الاسلام اليه يعني من اين عرفتم هذه المعلومة؟ لما احنا نقول لهم انك لازم احنا كشف نكشف علمي خطير جدا جدا بنعمل مؤتمر علمي يطلع نسوك الميكروفون مش عارف ايه علاج ناحية اولاني ويف ويبطت مش عارف ايه يطلع علاج ناحية تاني واو واو واو احنا نقول لهم عارفين ها عارفين ها عارفين ها عارفين ميه من زمان عوي من 1400 سنة 1430 سنة عارفين معلومة زمان عوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المظلوق الذي لا ينطق عن الهوى انه الا وحي صلى الله عليه وسلم فالشاهد ان احنا حق الله احنا نحتاجين يعني احنا كامه مسلمه نحتاجة الى علماء يتفاعلون مع العلم وروح الدين لو انت قابلتي عالم يتفاعل مع العلم وروح الدين بتحصلي انتفاع رائع وطبعا يعني على سبيل المثال زي ما قلت ممكن تشوف اي محاضره من محاضرات الدكتور رغنون النجار ما شاء الله ربنا يبارك يا رب ويعطيه صحه العافيه ما شاء الله يعني كلام قيم وكلام نفيس ومفتبط بالدين ويعمق الإيمان وأنت تسمعه كان زمان مصطفى محمود برضو دكتور مصطفى محمود كان بعض الحلقات يعني في هذا الاتجاه بالطبع فيها بعض يعني إيه يعني يعني بحذر يعني لأنه بعض الإشكاليات فيها, فيها مثلًا فهما أو مشابه، وبعض اللينات الكلام فيها من أمتع ما يكون ومن أجود ما يكون، والإنسان طبعا الحكمة تقصد إنك تأخذ الحق وتدع الزلل، تدع الزلل الخلل، ربنا يخسر لنا وجميع المسلمين، الله معيني رب العالمين. فالشاهد إنه في هذا المجال العقلي يستطيع المسلم أن ينتفع جدا، أنا أقولك هو ما تتكلفيش العلم اللي أنت عملت تعلمه في المدارس، بس أعيد صياغته. مش عايز اقول بقى ترجيني بالعربي واقعيدي صياغته بطريقه انك بتقولي للناس درس عن عظمة العلم اللي انت بتتعلميه وكيف انه يدل على الله عز وجل هتكتشفي فجأة ان انت ما شاء الله معك اعجاز علم انت كمان لان احنا متعلم فضل الله عز وجل بس زي ما تريد استطاعنا يثبت قلوبنا وحرارة الامان فيها اثناء تلقينا لهذه العلوم تبقى متعنا في السريضة ولا تباشر حلاوة الانفعال مع المواد العليية او مع التأثر الايماني الذي يرفع يرتفع في قلب المؤمن بمباشرة هذه المعاني العلمية لكن في الاخر العقل يدل على وجود الله عز لا يعقل لا يعقل أبداً لكل هذا الكون الدقيق العالي الدقة العالي النقييذ اللي يدار بحكمة بالغة وقدرة بالغة وضبطه متقن لا يعقل أبداً أنه يكون إلا لو فلذلك ولذلك إذا ما إحنا لو أنت متابعة في التاريخ تعرف أنه من أسرع النظريات سقوطاً النظرية, النظرية الملحدة يعني, يعني النصرانية لسه موجودة المهرفة أنا أعلى المهرفة اليهودية المهرفة لسه موجودة فحتى البهوذية لسه موجودة إنما ال الماركسية والدارونية وال وال اللينيا هذا من أصعب الأفكار انهيارا لأنها تصطدم مع مع مع مع العقل فكرة من الجيش ولذلك حتى سبحان الله لو يعني إحنا مش أنا شايفة في الموضوع بس من ذا بالشيء بالشيء يذكر بس لو جيت تشوفين الملاحظات دول نفسهم لما قعدوا ينكروا وجود إله وما عرفوش ينظمها ناعش قال لك الطبيعة الطبيعة أوجدت. بأسهله. هاه؟ إلّك أسماء. ثمة الإله ما فيش إله. ومني اللي خلق. الطبيعة أوجدت. ومني اللي عمل. الطبيعة أحدثت. الطبيعة. أنت حتى أحياناً تحس إن هي الطبيعة اللي بتسوي إلهها عندهم. بس إحنا لو ضبطنا الكلمة وقوله يا من الطبيعة يوليك الذي أوجدت. أنا أقوله طبيع. الحياة اللي بيوجد اسمه الله. بدل كلمة طبيعة دي اسمه الله. الذي أوجد هو الله عزوجل. هاه؟ لكن سبحان ربي العظيم. فبدل ما يعبدوا الله عبده الطبيعة. عملنا ايه؟ عملنا ايه؟ بس حيت عن إلحادك اللاذع جل عملنا ايه من جهة فكرة إلحاد أنت فكرة إلحاد بتقول لا يوجد معبد لا يوجد لا يوجد مألو لا يوجد وتحول كل كل الحاجات اللي أنت استعصى عن الحق بالباط استعصى عن الحق بالباط فاستبدلت بالله ال ال الاله الفانية والاله والالالالال المجزوبة والاله المختلقة والأوهام والنظريات والأشياء فالشاهد ح الله نحتاج إلى ان نعيد قراءة علمنا لتعلمنا عبر زماننا بطريقة سبحان الله لا إله إلا الله هي كان بقى العلم اللي انت تعلمت وخصوصا الدكات بصفة الدكتورة يعني لما تقدي يعني احنا مثلا مادة الاندوريوش دي اللي هي علم الأجنة دي كانت على قلبنا زي السم يعني من ارخم المواد يعني تعليق بس بسعودة تحفظي بقى في المرحلة تكذا بقى حفل كذا كذا, كذا. مرحلة تكذا حفل كذا كذا وتكون كذا من كذا كذا تحضح انا وحانا كنت لو امررت فيها على قلبك مرة المتدبر المتأمل ده هي ديك كل الشغل الفعل لا الاعجاز العلم كل مدني على الجنين وتطوره وتكونه وكسو العظام وفي اللحم وبدء العظام قبل اللحم ومش ومشعرتك دور المضغة ودور العلقة وشكلها وشكل سبحان الله بس ما أمرها الإنسان على قلبه بس الله سيجل أن يخسر لنا هذا الخلل وأن يردنا ويقوم إلى الحق ربا جميلا ونستغل الفرصة بتاعت توفر الألة العلمية والإنسان هو لا يتعذب يعني كل وسائل التكنولوجيا اللي موجودة في إيدين الناس عارف والنتو إيه والناس تعذف عن العلم وتهدي أكثر ما يشاهده الناس من هذه الوسائل يا إلا الهياسة يا إلا التفاهة يا إلا الحرام يلا يشوف حاجات إلهية يقول له يشوف حاجات فاسقة يلا يشوف حاجات ماجنة يلا يشوف حاجات, هيفة يشوف حاجات طب ما فيش ما, ما مثلا تشوف, حاجة ترفع تشوف يعني في بعض اللقطات أنا كتبت مرة مناظر طبيعية أحيانا يجيلك صور حداقة والله أنتي شوفتها سبحان الله الجنة ايه كان في الدنيا ما سبحان الله ما ما نظر أنا جا جا بعض بعض الأشخاص صور للموج في البحر وبيربطوها ب, ب, ب ال اللي هي بيصف الله جل فيها وهي تجربين في موجينك كالجبال وأنو الموج ممكن من شدة ارتفاع يشارك الجبال. والله أنا الصورة قبل ما نتري فيها فعلًا الأول وهل استقرت جمل لحد ما دققت لقيت موجة بس مكحة جدا. يا <تصفيق> سبحان الله المستعان ربنا يرزقنا لكم الانتفاع ويرزقنا لكم العلم ويرزقنا لكم الاستفادة أنا بحاول أنسة النظر ليه لأنه لحدة العلم اللي احنا على الناس لأنه إحنا خلاص أنا حابب أبص على الشاشة مخصوص عشان حكاية الصوت دي عشان ما يترطعتش ولا مش واحدة بينه طيب آه. يبقى إحنا قلنا إنه بفضل الله دليل السطح يدل على وجود الله ودليل العقل يدل على وجود الله ل على دليل العقل ليه؟ علشان هم يريدون أن يصدقوا لنا أن الإسلام يصدق بالعقل وبعدين يجيبلك الفرق ال بعض اللي بيعملوا, ايه. وبعض اللي بيعملوا ايه. شوف الإسلام كيف هم, دول الاسلام. هم دول الاسلام اصلاً دول هذه غريبة جدا والله وهم غلات المتخلفين في اي طائفة ما في غلات متخلفين في اليهود وغلات متخلفين في النصارى يعني وغلات متخلفين في اي حتش معنى انت بتحتاج على الاسلام بغلات المتخلفين البعدين عن منهذه السمش الحق يعني حاجة غريبة جدا. لكن طبعا هي مش غريبة من كنهم يعادون الاسلام و إنما انما غريبة علي انا كمسلم انما اعتقبل كلامهم فاسلم بيه وكرره وتلا بعض المسلمين يكرهون بمادري بجهل أم بغباء ما يقال لهم من أن الإسلام يتصدق مع العقل وما يفعلش كذا والعقل مقدم والعقل معتبر ومن قال الإسلام يتصدق مع العقل الإسلام يتصدق مع عقل الأغبياء أما عقل العقلاء فلا يتصدق معه الإسلام لأنه الإسلام والعقل الصحيح يدلاني على الحق فمش كذا الدليل الثالث وهذا من أكمل الأدلة على الإطلاق يعني على الرغم من ان انبهرنا بالدليلين اللي فاتوا الا ان دليل الحس ده انا ممكن ما اقولش فيه حاجه انما انا ممكن اقول لك انت انت فاكره فاكره دليل الحس ده هو عباره عن تجربه محسوسه لك انك رايت الله انا مش هقول رايت الله بعينك لا انما شاهدت الله برحمته شاهدت, شاهدت الله بعطائه شاهدت الله بسمعه لك لما دعوته شاهدت الله باجابته لك لما رجوتها انت اتاكدت ان في ربنا لما قلت له وسمعك يعني انا اذكر هنا قصة بنت نصرانية كانت جاية على النت يعني انا سمعتها من النت بتقول انا فضلت اقول له هي كانت نصرانية وكان حصلها تخبط في قضية النصرانية واشكي عليها فبتقول انا فضلت تقول الليل اقول له يا ربنا يا اللي انت في السماء خدني ليك دلني عليك ما تسيبنيش لوحدي انا عايزه عهودك انت لوحدك انا مش هقسد لك ده فبتقول انا ربنا رد عليا سمعت القصه والله انا بكيت انا ربنا رد عليا ازاي لقيت بيقول الله اكبر الله اتني الفكر هي هي كده فعلا هي هي دي جت الاستجابه هي لقتها هي قبلتها هي شافتها مش كده وبس انا يعني انا قناعتي ان كل واحد مننا عنده تجربة من هذا النوع عنده تجربة من هذا النوع عنده تجربة من نوع ان انت حسيت بنفسك بريد ال هو هنا طبعا ذكر سنويم اياتنا في الاساق في الاساق في أنفسنا حتى يتغينا لو امنه الحق انه الحق انه هي مش المواضل الايات التي في الاساق لان الايات التي في الاساق هي تبع دليل العقل انها في انفسنا انك تحس بنفسك وبإصدراكك وبمشاعرك وبتجربتك الحسية بوجود الله عز وجل يعني مثلا هو ذكر هنا مثلا منها آيات النبيين كرامات الأولياء والصالحين إجابة الدعين لكلها دلالات على وجود الله كيف يوجد الله عز وجل هذه الآيات العجيبة التي تدل على سمعه و يعني في قصة موسى إذا أبع إلى فراعون إنه وطهب فقال له لا لو... تزكى ويحشن قربنا نخف أن يفوت علينا أو, غير... أو أن يطهب قالها تخاف اسمعي كده إنني معكم أسمع والله الله على الشعور بالمعية ان الله ستجلى معك إنه انك تستشعر قربك من الله ستجلى انك تستشعر انك تدعو سيجيب بصورة عجيبة جدا يعني انا اذكر واحدة من الاخوات اللي كانت معايا في المسجد بتقول لي انا كنت في عمرة وفجأة سرقت مني الفلسولة في الحرب وانا معرفش حد ما معرفش الا مكانة ولا معايا فلوس ولا معايا اي حاج فقلت له يا رب يا رب انا عايز عشرة ريال اروح بيه فين لي يا رب انا عايز عشرة ريال اروح بيه. انا يا رب مش عارف اتصرف ازاي انا مش عارف اعمل ايه انا غريبة بتقولي والله يا دكتورو انا شكلي محترم جدا يعني يا ست فاضلة جدا بتقولي لقيت واحدة سعودية جنبي رحت لفى عشر ريال ومديها هني لقيت لي خلي هذا انا فتحت لقيت عشر ريال بصت لا انا مش شحاتة انا هنية والله لا ما لا في حيضية والله ما ترضيها فراحت مسكها واحد بصت لقيت يا رب انت سمحتين على طوكها وفي قصة كذلك كان الشيخ محمد يعقل حكاها لما الست اللي كانت تتوقفه وهو جاب الكرسي ودهلها سعيدك انت سمعتني على طول يا رب ايوه ايوه سمعتني على طول وانا مش هقول لك قصتي انا مش ايدي اقول قصتي لانا انا عايز اسمع قصتي كنتي لو عندي هاتم هاتمع قصتي كنتي هتلاقي قصة واثنين وثلاثة هتلاقي قصة واثنين وثلاثة بفضل الله عز وجل بشرت ليها هذا الحس الحس بقرب الله عز وجل يعني هو يذكر رمس له. مثلا شو بي سيدنا نوح لما أهله عملوا فيه و و وقومه عملوا فيه وتعبوا أدئي ودعاهم بكل وسائل وتعب في, ال في معاهم بكل الوسائل وصبر, وصبر وصبر لحد ما ربنا قاله خلاص إنه لا يؤمن القوم قومك إلا لأن خلاص معادي ساعتها دعا عليه النبي الله نوح وقال رب إني مغلوب فأنتصر ألا يا رب هم خلبون كثير انتصر لي وإياك من أن تدع عليك هذه الدعوة إياك أن يكون المدافع عمن أمامك هو الله إياك أن تتخلق بيخندق والله بيخندق آخر فسيدنا نوح قال فدعا ربنا عز وجل يحقي قصة سيدنا نوح يقول فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فتحنا شوفين فائقة سرعة سرعة سرعة الاستجابة قلت يا رب فورا فورا سرعة الاستجابة العجيبة الرائبة قلت سبحان الله آمين بالله الله سمعي جدا جدا الله رحمة تقولي كله دي تقول بالله تويل بتشوف حاجة عجيبة تقول آمين تويل الله حياة الفرح مكتحلو أبي حلو ففتحنا أبواب السماء لماء منهمر ففجرنا الارض عيونا الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات الواح تجري بعيننا جزاء لمن كان كفرا فتحنا سرعه الاستجابه هذه فورا يعني قال له اتصل لي اتصل متصل القصه الأخرى مثلا في قصة اي اي هو أنا هقولي للأوردوس أنا مش هطلع برا عشان مطولش عليكو بس الأورد يقول وقال الله عزوجل شاهد آخر فأوحينا إلى أنثى عن نظر الدعسات البحر فانسلق كان كل فرق قد توضي العظيم وأجلفنا سما الآخري وأنجينا موسى ومن معه وأجمعين ثم أغرقنا الآخري إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمني يأتي في على شاطئ البحر ترعون مراؤه والبحر من قدام يعمل إيه يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ وبين ارحاله اضرب العصة اضرب العصة هتعمل ايه العصاية هتعمل ايه؟ انت تضرب الوية انت عندك شفت الوية بحت الله حاجة من العصا بس أعوذ بالله السلام عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وفحبه ومن وعلى ومن ببعض احنا كنا بنقول ان دليل الحس هو عبارة عن انك ترى اثار ايمانك لربك ربي بحسك ترى بسمعك، ترى ببصرك، ترى بيدك، ترى بلي بجواليك، فترى هذا الأثر بنفسك محسوس يعني. عندك ما تسمى دليل حس، انه مش معتمد لا على العقل، ولا معتمد على الفترة الداخلية، لا معتمد على ان أنا أقول يا رب رزقني مية تجي لي لا، هو هو هو من الجبل مية إلا الرب اللي انا قلت له يا رب رزقني مية. يا رب رزقنا عين خالف. يا رب رزقنا المال يرزقنا المال ها زي كده. ان زيد هذا النور فليس مثال له مثلا مثال اللي هو في قصة نبينا موسى انت سمعت قصة نبينا موسى يبقى قصه نبينا اللي احنا وقفنا عندها ان سيدنا موسى في موقف ان هو قدام البحر ومن وراءه فرعون وهو ويقين في العز والجلال وائمانه بالله عز وجل, وجل ادى الى رؤية واستجابة واستجابه العز والجلال لو ادى الى رؤيه الدليل المحسوس على انه رسول من عند العز وهي الايه المنزله يطح انفلق وبقى فرقين وعدوا ومشوا اي واحد من الوقفين اه فعلا اه فعلا وجود اليمان يريد الله عز وجل ل ل لنداء نوسى على فكرة اللي بت الكلام اللي انتم بتكتبوه ده بالتوهود فانا مع الاخت انا للاقصى يلا الرك لان انا مضطر اقصى على الشاشة انا حاولت اقطع بس انا مضطر اوصع الشاشة عشان الصوت عشان لو الصوت قطع فاقوم عين ايه اروح عامل اي حركة زي اللي انا حعمل تاديت وانادي على عبد الرحمن شغال فلاقيكم بتتسلموا على بعض وبت... ازايك يا فلان ازايك يا علا انا عامل ايه احنا مع بعض هنا ولا ايه تعفينتوا لا في المسجد والله لا كنت ليه تصرف اخر يعني انا اتحد حد يتكلم في الدرس فارجل من انتم متكتبوش اي حال خلصا بتتكلم انا والله بتكلم من كتاب قدامي ولو قطع طعب لقش فقاري كله بيوح خلاص اكتبوا الضروري فقط معلش انا اسحى والله بس بعد الدرس عدوا مع بعضكم 10 دقيق اره مفيش مشكلة زي مثل المسل جد كده بعد الدرس عدوا مع بعضهم 5 دقيق اره انما اثناء الدرس انا اشكر الاخت امال الاقصى عشان بتقول يلا نركز في الدرس مشكورة والله نركز بقى بس انا اخذ بالك فكرت مرة ان انا اقفل الشاشة اخلاها سودة بس هعرف منين ان من الصوت مسموع ولا مش مسموع والناس عارفة ولا مش عارفة فمضطرة سبب فمعليش استحملوني انا جديدة اصلا في النت والحاجات دي ربنا يشترني واياكم يغفر لي ولكم وللمسلمين اجمعين فالشايد بتاع دليل الحس ده اللي هو انك تجرب بنفسك ترى بنفسك الاسر الحسي الحسي الملموس لقضية انك امنت بالله عز وجل زي اشهر مثال اللي هو بيقول هنا الايات التي يجزيها الله عز وجل على يد أنبيائه وذكر مثال اخر ليد عيسى انزلوا على يدي آيات كثيره جدا جدا الايات دي بتصب في في ان عيسى لما دعا ربه استجاب له ربه وثبته وايده بالايات المختلفه من اول الايه اللي معنى بتاعه ال عمران تقول الله عز وجل فيها وَرَسُولٌ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جئتكم بِآيَةٍ, أني قد جئتكم بآية من قَدْ رَأْتُكُمْ بِآيَةٍ لكم رَبِّكُمْ الطين أَخْلُقُ الطير مِنْ فيه فيكون الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وأبري الأكمه وأحي الموتى الْأَكْمَهَ الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين المراقب اللي دي بتؤكد أن النبي إلي إسا لما دعا ربه استجاب له ربه وأمده بالآيات المثبتة لصدفه وعلى سبيل العموم وطبعا بدام ذكرنا بيوتيني وثلاثه يسعدنا ان احنا نذكر شيء من الآيات التي انزلها الله جل جلاله على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما كانوا في الصحراء عطشوا نبينا صلى الله عليه وسلم ماء فجاءوا بشيء يسير من الماء فلفصل الغسل به يديه فنابع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم هذا عطاء حسي ولا ايماني قلبي ولا عقلي خلاص لا لا لا ده حسي المايه طلعت الماء طلعت وماله القلايب وشربوا وكلوا ده حسي محسوس اهو احساس فعلا فعلا لما قالوا له لو كنت نبيا شق القمر حسي بجد شاور القمر شقه نصين وشافوا لي المصير هذا ده دليل حسي ما مفيش فيها فيضاض لضغط ان احنا دلوقتي دلوقتي بعد 1400 سنة بيقول لك في خط الدكتور زهران هجار كان بيقول بيقول في خط على كأنما القمر كأنما القمر شق نصفين ثم تلحصوا بعضه تاني اكتشفوهما بالتصوير عن قرب لطربة القمر حسي حسي حقيقي بجد آآ حقيقي آآ بلاش بقى الوجدات الانبياء خلاص الانبياء ماتوا واحنا بنؤمن بها الان مش كدليل حس انما كدليل خارجي شرعي يعني انا ما ما شفتش انا مثلا